ونعوذ ُ ا ل ل َّ ه تعالى َ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه َ ل ِ يهده الله َ فلا مؤذن له ومن يضلل فلا هادي له َ و َ أ َ ش ه د ان لا اله َ الا َّ الله و َ د َ ل َ شريك له و ا ش ه َ ا َ م ح و َ ا عبده ورسوله ورسوله تسجيلات مسجد البخاري الاسلاميه ي ت ر غ ى أ ن تترجم لكم هذه ا ل م ج م و ع ة وهي بعنوان ا ل ت ل ه من دروس الفتن لفضيله الشيخ ابي معاي إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله وتتحدث هذه ا ل س ل س عن الفتن التي وقعت بعد و ف ا ة الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما تتحدث عن اعتكاف هذه الفتن لعل من الله تعالى أ ن ي س ف ع د ل هذه الامه و أ ن ي ز ر م لها أ م ر وحش يعد بي اهل طاعه ويذل بي اهل معصيتك و ا ل آ ن مع الشف ا ل أ و ل من هذه الدروس وهو الحلوى و ت ك ر ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم لما ضربته السبع ا ساعات ة من يومه الى احد ا ي ا ه وكل ت يوم التي ركضها ا ي م س ل م ي ن كالرد منا عندما تعتليه الوسائل كانه مشترك به على ما يتوقع ان ل ينبو للمسلمين المحرمين من قد يرى أ ن يشفق بين المسلمين كلامي عندما يهم ابناءه وهو في ب ر ض الوباء يفعل كذا وكذا ويشدد على أ ش ي ا ء م ع ي ن ة ويترك اشياء ليس بالحرف الجميل الثالث اشياء ولكنها ل ض ر و ر ة لم ي ت خ ل ف و ع عنها ولم ي ت ك و ه ا ولكن ه ن نتحدث عن الشيء م الى مضرورة كافية صببنا آخر مطالب كما ق أتدون من هذه ا الايه ف ق ا ر دِمَاءَكُمْ ف م س ت ا ط ع من هذه الظروف الطبقه ونسوا افضل ما في ذ ه ا ل ك ث ي ر من هذه إ ن دماءكم عليكم حرام واراده واموالكم بشر ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء لا محاله المسلمون واقعون فيه مهار في الدماء و ل ستسمع ليلى م ه ا ر م لا ي ا ت الدماء و ي س ك م فيها ا ل ق و ي ة إ ن ه م بنار لا ي ق س ن و ن حق ا ل ر و ر ويكفي في الدماء يغطي بقصد هذا وضرب ذلك لا يحسن يتوسط ويغطي في الدماء لم تكن مطره ج د ي د وتكرار الوصيه دليل على أ ش ي ا ء ه ا م ة جدا ان د م ا غ ه ورمالهم ل أ ن الدماء كانت تبادل ل م ل أ م الام والاستمتاع بها وحيادتها عناصر السكته لو سكت هذه السقوط لنشتغل ج م ا في الارض وما ه ر أ ح د على منها و ل ن غ ل ب على ذلك ج ر ي م ة لانه ليس من عادى وليس له ضروره في المقال ت ذ ك ر ب الكلمه التي ستحفظونها جيدا ك ل ي ه ا الحديث فلا ترجعوا بعد طلابا يطرد بعضهم بالطرف ط ن ظ في هذا المكان ا ل أ ن ي لن ا ر س ا ل ك ل م ة الاخرى ا ل م ش ه و ر ة جدا على الاسئله لا ترجعوا بعد ا ل س خ ر هذه اسفل الناس ولعملنا بذكر هذه ا ل ك ل م ة في خ ط ب ة النعم لا ترشحه ت ح ن ي خذوه الله ويتفسر معها خساره ا ل م ش ه و ر ف إ ن قتال ا ل م س ر م ي ن ل م س ر م ي ن ليس بالغرف ولكن ضرار وغرف واحد مع ن نصف ا ضرار ضرار الوضرار ياتي في ن ه ا ي ه بمجموعه ا ل ب غ ر فلا ت ف ر و ا ل ا م ج م و ع ة ضلالات من هذه ا ل ض ل ر ا ت فلا ترجعوا ب ان ت س ق ط و ل الله لن يضرب بعضكم ل ل ض ل ر ا ت وصيه جامعه مئات ا ل ا ي ا ت والتكرار وصيه واضح جدا ً بمعنى هام ك ر ب الوصيه فقياده الصفوات ا ا ل ت ل ى الله عليه و اله و سلم انه يقف بالنعمه ايها المهاجرون ا س ت و ط ك م ا بالامسار سبحان الله مظلم بلد المدينه موطنا على نعمه موطئ ركب البلد عليه ورمز وسوط الكثره على العله ط ب ظ المعنى ايها ا ل م س ل ر و ن ارى صوتكم ا ل أ م ط ا ر ا ل خيرا فانكم ستذكرون إ ل ى عله الوصيه وطبعا لدى ا ل ا س ط و ل ه اعلى من العله فانكم س ت ذ ر و ن ويجري من ب ر ك ة الهجره الى الله تعالى ورسوله لما هجر ا ل ت غ ف ا ر المسلمين فظنوا انهم سينتظر ع ا ق ي ي ه خلاص صلاحهم في البلد أ ي ع ن البلد م ه م يلهثوا نفط قليل ي خ ر ج و ن كل مسره في كل بلد على الوصول ا ل ا ل ه وهذا قال يهوس لن ي ن ج ف المسلمون بقوه ولذلك لما وجد عمرو بارد الصديق ي ن ي قال خرس في ا ل م د ي ن إ ان قدم يجيبوا ذكوره يلي يجيبوا ل ب ن ا ء فقط يلي ما بكت ج د متوافر العلم والمعاذ للناس ان المهاجرين تاكلنا عن قيدهم انظر من نعم الله تعالى عن الانسان عندما يقضي وجه الله عاله في عمل الوكاله وكان الله سلم انما انا قاسي والله معصم الاذن ل ه هو الله تعالى وهذه ا ن ع ت ا د ا ل ذ ي ي ت ق ر ق لها الناس الميراث ومن ف ط ه تقيد الناس في بلديهم لا يكونوا فطره نعم لا يكونوا فطره مهاجرين اليهم ص ا ر و هموم فطره لنا ه د ر ه الله أ م ا ه د ر ه شذر الشيطان ف ه د ر ه ل ي ه و د لك ا ل ل ط ي ن لن ي ك د ر ولا لا لا من ولو الرجل من مئة فلا من لانه تفحصي قدر مطلق ن ه م فلا يكفر ا ل م ط ل ق يكفر م و ن ويصلك للمجرم ايها المهاجرون اغطوتكم بالاصغر خ ي ر ا ف إ ن ك م ت ك ر و ن والناس تمارون اي لاصغر لن يدين فاذا نجم لك في الشاكر ع ا ل اصوات عيد الميلاد ونتخصص في طريقه بين العباد كلماته في الحلف البدايه اخطوتكم بهم خيرا وابن عبد ا من عباد الله خيرت الله تعالى بين الدنيا والاخره فتختار اخطاك الله لاننا د ز و د ه بشريه ما يشتهيهم لتزيين هذه جمله اعتراضيه فاعترض معنا وسواكب فيه فتذكر في القدر والناس ق ا ل ب أ ن ي أ ن تروني يا رسول الله انها ارتداؤك أ ب ن ا ؤ ن ا و أ م و ا ل ن ا فهم الناس و ب د أ الطميم قال على رفقك يا ابا بكر ما الموت يغوص كلها يشتي على ربك على مثلك <سؤال> افتر على ربك يا ابا غدر وان من أ ض ر الناس من ينون على المساجد الصبور وقيل جميل وهو كان يقول صلى الله عليه وسلم اي لا تضعوا جسدي في قبر الدم او لا ي ت د ن ل و ا الاموات في الصبور وقيل مؤكد لما نرى هذه ا ل و ص ي ة هل المسلمون ا ل آ ن نفذت هذه ا ل و ص ي ة هل لم يزنوا على الصخور و ا ل س ا د نفذت الوصيه ل م ي ا ض ا ف ت ك ويرد قال اوصى ف ن حاله ا إ ن ان من شرار القلب في حديث ا ل ن خ و ي ل لم يكتب ابدا ق د ئ د اخر رجل عظيم فيهم بنوا عليه مسجده قال بغيرك من شراء الطلق وان من شراء الطلق من تدركهم الساعه واقياس ومن يزنون على صخور مغلفه انه إ يضع مغاليس لابواب الجبن ومع ذلك فتحت ماذا نقم لو لم يقع عليه عيد ا ل م خ ل ا ق ماذا كان حدث ما ذ ا كان يحدث رغم كل هذه ا ل م ب ا ر ب ه ومع ان اثبت فله ثم دخل يزور ابنيه قالت ع ا ئ ش ة كانت قوته تغضب قليلا قليلا قليلا حتى القى ب ر ت ي فان شقر ونقر الشقر هو ف ي ل والنقر معه أ ي وضع راسه على سطحك ثم دخل رجل من آ ل هذه البلد معه ج ر ي د ة ا ل خ ط ر ا ت فصرخت البصر اليها صلى الله عليه وسلم كانه يريدها فاخرجها من اخيها ولينتها في زمانها ورطبتها واعطتها رياء فاخذ يتشوق تشوبا شريكا الشريكه السواك الذي قدمت لك في جيش المسلم سواك قللنا نازل عهده من الدنيا من أ م و ر ا ل ن ب ا ف ه و ا ل ت ف ا ه ر السواك قللنا كيدي المسلم ي و ا و ق د ا ن ا ل ن اسمعها الاستواء الشهوه قصه جدا معها ولكن هي و ص ي ة النبي ت ل د م لم ل يستطع ان يتكلم وهو رجل مشك على وصيه ولكن و ص ي ة الله منه لم يتكلم ولم يستطع ان يتكلم صلى الله وسلم جليله وليس سبب ا ل أ ر ا ء ا ل ذ ي ت ص ل ن ا ل نحن عليه أ و نتكافح فيه أ ي شيء يتكلمنا ب الاسلام أ ي شيء استواء اي شيء افضله نعم أ ف ض ل ه ولكن أ ي شيء أ ي وعود و ل ا أ حتى اصبح اي شيء أي ولا يستعار عبد ولا اي شيء لا يستعار عبد ولا اي شيء ب ذ العبد ا المعدوم والسام المعدوم لا يستعار ع ب شيء هل يؤذيه مما خ ب ل ه هذا خير و م ا خ ب ل ه هل ر ي اين البركه ومعروفه قويه لماذا نعقول ماده سينائيه شغل الاسنان يعني ا ل بيوافق عليه لازم تتكلم تتقالي لكن باستمرار يبغى ت أ ث ر ا ل س ن ا ن ا ل ض ي ه ماده سينائيه امام سواك ماده ر ب ا ن ي ة من سنن الانبياء وسنن ا ل م ر ت ل ي ن م ل ص ا ه للرب منخاف بالكم ومنخاف ل ل ل ب ط منخاف ثم سقط ببطله وقال بل ا الرشيق ا ل أ ع ل ى قالت ع ا ئ ش رضي الله عنها فنقضت الى ع ا ئ ش الى شرعيه ا ل ر ا ب فقلت يا ليان اراؤي لقد كنت انيقه ا ل ش ر ل أ ن هذه إ د ا ه عفوان لم تسمعه عائشه لما جاءه يريد يغفره قالت يا لي انت و م ي فلا ا ي ف ر لك ف ا خ ت ا ر ومات النبي صلى الله عليه وسلم ع ا ف ي ة الدنيا شمس الدنيا في اخرها ا ن ف ت ر ت الشمس و ت ف ر ت ا ل أ م ا م إ ل ى حين وبقيت الدنيا بدون النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف المسلمون عراشا ق بدون هذا الهدي الحاضر والخير النافع كما قال مالك بن انس كما قال انس دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه وكانت مظلمه فاضاء منها كل حلم ويوم ان مات النبي صلى الله عليه و س ل ه وسلم اصغر منها كل شيء لم يتوقع ان ا ل ب يموت صلى الله عليه ل و س أن ف رغم انهم قراوا في ذلك قران في النكويت وانهم ميتون أ ج م ع ن ى انك ستموت موقف عجيب جدا موقف جديد لما خرج من طريقه ذلك اليوم وصولا معه ظنوا ان الله قد سال عنه وهم لا يعرفون انها حصره الموت دخل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه و ع ب ي بن ابي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم ورثه في حجر عائشه ونظر العباس وكان خطيرا ب ح و ل الناس قاله يا عمي فانتهى ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الى الناس فان كان معه لما يخبر الناس بذلك حتى ي ح ف ظ هذه ا ل و ص ي ة و إ ن لم يكن ا ل أ م ر لنا فيعطيهم علينا. علينا وانتم تعلمون أ ن الصوم لا يضعون الا ا ل أ ش ر ا ف في يوم و ت ى عن ضارهم ان الضار و ق و م إ ل ى بدر لا ينسوا ل ا ا ل ا س ت ا م والاشراف استقاما إ ن لصدقه الظلم ا ل ص و ا ر ي لا ي ك و ن إ ل ا ل ل أ ش ر ا ر ل أ ن صدقه الناس لايعدهم في ا ل ل ي ء يعلم أ ن هذه ا ل ر أ س هي التي تفكر وهي التي تطور فاذا قطعت تلك الراس فهذا الجسد نصف مستقبلا ل ع ا ب ه على المصطلح فلنذهب إ ل ي ه ان كان الامر لنا、خلص. فنحن ا ل س ذ ا فهي وصيته لا يخيف الناس خيبه وان كان ل غ ل م ن ا فلجوسهم علينا ف إ ن ي وجدت في وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم الموت ف إ ن ي اعرف وجوه بن عبد ا ل ص د ر د اعرف الموت في وجوههم ف إ ن ه ل ذ ي لا يمس الا بعد ثلاث او لن يضر الى ثلاث لن يلقى ل ى ثلاث اذهب ع ي فلما سخروا اليه وجدوه فمن اقصر الى ربك انخدعت القلوب من اماكنها وغرقت الان اكون ثقف البنيان من عدد الرجل غرقت الناس لم يتوقعوا ذلك ق د ف ا قال تعالى و ل ح د ا ث ة ف ي ن ي وسوء خلقي لما رايته صلى الله عليه واله وسلم طارت روحه وضعته على الركاب وخرجت معني شيخ من بني احسن هدفي و ا ل ق ت م ع ن وكان هو ق ب ا ل ه في ناحيه ا ل م ل ن ة الكرش ل ي ا للدليل لما تكاثر في الصباح بلادنا النبي صلى الله عليه واله وسلم وبصح ا ل م ن ة ي بغير صائد فلما اصفره رجع وسمع عمر ج ب ا ل ك فرفع كيفه وشره ووسط قال من قال ان محمدا قد مات لقطعت راسه بكيري هذا قطعت هذا وعمر النسيم المرئيسي ليلا متمكن عقيده متمكن تربه ولينا ومع ذلك لا يستقصد من قال ان محمدا صدق الناس لاضربنه بشيء هذا اضربنه بشيء هذا فجهز ا ل الى ربه كما تخطبك بن عمران ذهب الى ربه اربعه ليله وقال بني اسرائيل خلق الناس وجرف ع ن ا النبي ص ض ى الله عليه واله وسلم ي ق س ل ن ا ع ن ا ق ن ا س ويطلبنهم من ارجلهم وايديهم هؤلاء ي ر مخصص ن ا و ق ع م و ة وما صار هات شاهد كيفه فينما ركع ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب الى غرفه عائشه وكتب و ج ل النبي صلى الله عليه و ا ل ي وسلم وقال له قال ا ص ك ق حيا وميتا يا رسول الله ان هذه هي الموجه التي كتبها الله عليك فقد دستها ولن تموت معك وخرج الى الناس ويقول لهم ايها الناس؟, الناس من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات فالذين يغضون مع الدعوه طالما قائل ا د ع و ه م ج و د لا يؤمنون إ ل ا في ح ا ب قائل الدعوه و إ ذ ا ذهب قائل الدعوه اذا ذهب الامام انفق الناس وانفقوا وقد حس الله لهم ذلك فيهم روح وكان يوم وفض كالتقدمه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما طلق الشيطان في عطاك وفض ان محمدا قد ماء محمد ما ويوما سمعه المسلمون القوا بالاسلحه الله على الله وجلسوا ي ب ق و ن انظروا الى مراه ما كانت القائمه للامه من طلقت ليله عطيفه جدا و ل ذ ل فالمحافظه على القياده هي من اهم واجبات الامه لانها اذا سقطت سقطت الامه وما زلت الا لمجموعه عمود فان سقطت العمود الثالث لا ليس ولا قراراته ولذلك حافظهم الله تعالى على ما سيصبحونه بعد وفاته الحقيقيه وما َ ل محمد ِ ل َّ ا رسول َ قد ََ ف خلت من قبل من رسل ِ أ َ ف َ إ ِ ناس ََ او قتل ان قلدتم ُْ على ََ أ َ ع ْ ق ا ب ِ ك ُ م ْ ع ت َ ا د الله تعالى ما هي للمسلمين افئد ناس ا َ قتل ان قلدتم على اعقابكم َ ه َ ذ ا تؤمنون ان لسنا في حين تكونون على ا ل ش ا ت ه معه وعندما يترارا لا يزن ا ل ش ي ئ م ت هذا هو وضع الدعوه عباد الله سالما في كل كسر وفي كل عصر م ش ك ل ة ع ج ي ب ة اقتضاء المسلمين من ق ا ر ب لا يتصورون ما ي ج د و ن ه ابدا و ا ل ذ ب قال صلى الله ع ل ا ه ي س ل م من عظمت مصيبته فليتعزى بمصيبته ف إ ن ه لا ا يصاب بمصاب اخر لا يقارب ش ف ص النبي صلى الله عليه و اله سلم عنه ك ب ر مضيفه على وجه الاطلاق الى موت النبي صلى الله عليه واله و سلم انك دون تكرافه لم ت ت و ض ع الا سراء ف ا ل ق و ف يكون حتى الناس جميعا اذا ا س م ن ا فقد حضره الشام على المسلمين لما فتح الله الشام على المسلمين استوقفت من صوت د ل ا د الرباع رجل اعتادت هذه المهنه بعض ا ل ن ي صلى الله عليه و ا ل ي و سلم ل أ ن ه كان يكون الطرف الخيول و ينهر و يقف على ذات غرفته و النبي صلى الله عليه و سلم الى ا ر ينقطع غليلا على شفيه حتى يصيبه بلاد ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ ص ح فلما فتحت الشام قالوا يا بلال نريد أ ن نسمع مكانه ذكرنا بعقل بلوغ قال ان هذا لشديد عملي انه لشديد عملي في نفس المكان وفي نفس الموقع الان هو ليس في المكان ولا في الموضع في موضع ناصر ومع ذلك هيا ج س ع الاشرار عندما قال الشهد ان م ح م د رسول الله وكان يلتفت الى ذوقته لم يستطع بلا ان يخرجها خلص قومه خلص ولم يستطع ان يخرجها ويكفل ان محمدا رسول الله لم يستطع ان ي ص ر ت ه ا بها فذكى وفكر المسلمون ذكى وفكر المسلمون لانهم يعرفون دلاله النبي صلى الله عليه واله وسلم يعرفون قلبه وبعدها من يغلب بلاد القدر لانه غير ذلكم ح ي ا ل ه م شوقا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قام بعض المقاتله الى الناس يظنون أ ن النبي قائل رغم انها خطب فوز على وفاته صلى الله عليه واله وسلم انظروا الى التفقير ف ك ر ة يا م ا ن الله ا س ت ف ق ي ر عجيب جدا هذه ا ل ذ ك ر ة لم يهددهم ل ذ ك ر ه ع ق ل ي ة فقط ف ل ض ه م وان النبي صاحب و ا ل غ ر ا على الناس يختبرونه بعد ان ص ا ل ذلك شيء عجيب احتاجه المدينه ربحيا الله لم يتوقع عن ا ذ ا ر ه نهايه ا غ د ا ت لم يتوقع ما احد ولذلك وقف وقف سيراتيته ولما خ ه ب ربه و ك ف الم ت ق ر و ا قول الله تعالى وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرهن ا ف إ ي ن ا ت ا وقتل انقلبتم على اعصائكم كانه يحجرها في حفظ الرزا الذين ا خ ت د و ا على اعصائهم وقالوا كنا ندفعها لمنفعها بدايه محمد مدفعها بدايه مات محمد لمن ندفع انك كتب عنه افان ما ساستطيع أ انقلبتم على اعقابكم واني انقلبت على عقلتي فلن يتوب الله شيئا وسياتي الله الشاكرين عندما سمع قران اليه قال ساحضر عقلي انظروا المعنى ويطر كما يقول ا ل اللغه عصره الناقه اي طردها الرجل ب ا ك ي ف سير اليها فقرر قالت صاروخي وصارتي اي كان ما يسالني ربه في الكلمه فقط فاقتربت القلوب العليم اغشي ا عليه لم اره الحقيقه من قول ابي بكر لم تكن حقيقه عندما اخبرته لم تكن حقيقه انك انتماء كانت سيئين احملت هذه الكلمه اقتربته لم يكن ينعرض عنه الموت الذي هو الموت لا ق ل قال من قال ان محمد بن عمران لاطلبنه ب س ي ء فاذا ولما جاءهم فصلوا علمنا ان ا ل ح ك ا ئ ه ولذلك قال عمر كان لي أ ك ق ر ا ه ا لاول مره الا تسرق العقاب وهم يحفظون مع ظهر السبب قال كاني أ ق ر ا ه ا ل أ و ل م ر مرة قال فعصرت كما يرى البعير ك أ ن ه ق ر ك أ ن انسان ضربه ب ا ل س ج على قدمه فسقطت واغشي ء عليه ولطفت المدينه ولطفت الناس ماذا ي ف ع م و ن ن ا ل مدين موقف عظيم لم يحفظه ح س ا ب لن يخفض فتاه لن لم يتوقع لم لماذا لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ب ذ ا ك انه اخبرهم بكل شيء كما قال ابو هريره إ ن ا ن ا ه ي ه وسلم ما ترك أ م ر ا ي ق ر ق الناس إ ل ى الجنه الا واخبرهم به وما ََ ترك َ ي ْ ئ ا يبعدهم ُُِْ عن النار َِّ إ ِ ل َّ ا و ََ ا ص ر َ ه م منه اي سلك الشر لما لم يطبعهم بهذه لماذا عباد الله لانه ُ و كن على سبب الموت ِ ا ه م ل َُ ت طبقاته ما ض و الاختيار عنده ولم يكن خيارا قبل ذلك انما اختيار جاءه او رفع رفقه الموت في عيد العائشه موقف متاخر يشتى موعد مشاذه الجلسه لم يخطط له حكايه ولذلك س م ع انفك عمر خلافه وولي الخلافه وكان يسير مع ابن ع ل ا س قالوا يا ابن عباس لم ظننت أ ن ي إ لقد اتوقع ان النبي قد مات وعمر الخطيب وعمر الصوام الذي يعي ع الله ويسلم عمر ا ل م د ه م الذي قال فيه صلى الله عليه واله وسلم ل ي س ب ع د ه غ و ة إ ن م ا ب ع د الملهمين وعمر ا ل من ي ا ل م د ه م كما خاصه م ا ل ذ ل ك إ ن عذاب قمعو ب ع ل ئ ه امن هذه ا ل ش ج ر ة ولو نجا منها امنت بندم الخطاه يا ادم هذه الشجره ولو نجا منها امنت بندم الخطاه الذي قام فاسدوا تواراه كواراه تغطردوا فهم بالبيت هو الوحيد الذي شهر مقبول الله تعالى ما كان لنبيل ان يكون له اصبرا حتى يمكنه اصبرا ما كان له اصبرا وامر ملهى مارك على طبيب قولوا وقع كذا ك ج ع ل ن ا مثل و ق ا لكتبنا و ويكون عطونا ل ع مشاهير فهو من ا ل نبغيك وقع لكتبنا ل و سلامتك وعلاء فظننت انه لا يبقى حتى يسهل على اهل الورى في الامه لتكون و في بلاء على النفس ويكون الرسول عليهم شهيدا ظ ن ن ج ذلك انه ل ي ب ر ى في الامه حتى يكون الف واحد فيها للاخبار الف و ا ه د فيها للاخبار حالا ولو سمع الانصار في شقيقه ب ن ك سعيد اول نصيحه في الدنيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عقبت اول الفتن الحكمات على امر الدنيا و ا ل س ي ا د ه وفي ارض ل ن ه ا انت ن خ د م و ن العصور تزيد ا ل ن ص و ف ولكن ينفرق بيننا وبينهما انهم كانوا اذا لو كرهوا تكرهوا واذا لو كرهوا وسعوا ما لنا لا نرجع وما لنا نسقط ولا نستكثر ما لنا نصل عليه الايات ونشرح في نقوم واحاديث ولا نعمل في ذاتها ي كانها لم تكن فانه قول ليس بشرعنا او قرار غيرنا خله الحياه والعياذ بالله خله ا ل ح ي و ه لا إلا ولا ولا قوه الا بالله معه الليام ولا يستكش معه الاسوا ولا يحتاج معه, معه الوصيه وكتاب الوصيه بين جنبيه ولا يتفكح فيها ولا يقرؤها ولا يسكب بفاصله مرضى عن نفسك هذه الوصيه الا ي س ت ل و ا ص ا ا ل و ص ي ة والله ي ع ر و ا عليه يوم القيامه ماذا ف ع ل ت في وصيتي ف ت ب ت منها قل ل ت ت س د ا لفتات القبور فتتفادوها القبور اغرتهم ب ا ل ن س ا ء ت ف ض ل و ا دين راسها وقتلوهم دي عن دين الله ت ع ا ل اذ قررتهم الى بن الناصر خيرا فرضوهم ف ظ ر م و ه م بحياتهم لن يصدقوا وصيتك لا تدري ماذا سنوا بعدك فرادوا صدقا صدقا صدقا اي بعدا بعدا اتبع اصدقاء في صحيفه المشاهده على س ه ر ابن عباده وكان مريضا ونقله العلاء وجتمع ا ل ه م صاح وغطى او تقطع عن ابي المصري هذا م ن ه ر في الجليل نظف جليل عفيف ماذا نصنع فيه ابي الناس خلصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم المراد هذا خالص من لطيف ي كل زمان اذا كان هذا في الزمن الاول فما زالت في الزمان الاخير إ ذ ا كان هذا في الزمن ا ا ل أ و ل فبالله عليه ما لا يكون في الزمن ا ا ل أ خ ي ر تكتسب ا ل س ع ا د ة في صدور الغرق الشيطان على ويزود ر و الناس الصوره انهم هذه ليست صوره انهم دعاء و ق ا ل ت أ ن ه م علماء هذا اعقار يانا لما لا يكون في مقدمه ا ل ر لم ي ه ا ب و ي س و عصا ل ر ح م ن عندما يغرس عليهم يوم القيامه ووضعوا للشيطان عصا بارعا في صدورهم واجلسوه عليه يتفرقون من خلال وصيه ابليس عليه باللعنه والذي طرق قلبك اخي قطب ع ي ق ا ان الشيطان قد يجب ان ي ع ر م في يداكم ولكن س ي ت ح ر ي ش بينكم وراى ر ؤ ك م دون ذلك وتجد بعض الناس كما جاء في حمل الماده وكاله ا ل ج ا ن التجري يقول بعض الناس ان الصراع مخصص من ا ل م س م ي ن لا يجبهم اي المشمس لذلك تجده ي ب ص ش ح ل ق م ج ي ل ه ان ا ل ص ا ع مع ن ل م ك ل لا ياكد ا ل ا ط ع ا م لو ك ا م ن هذا الحديث اليس ل ا ي ن ا مالها لعلمنا العله انه ليس ن أن يعبث في أ ر ض ك م وراض منه من دون ذلك يحرش فيك حتى تغش حتى كذا حتى كذا ياسر تكثر اما ا ل ن ص ا ر واليهودي فانت ان ليس وعصبه ما راض منه الا اكثر شيء فصرفك له ا ل ا ي ر ي ن صرفك هو راسي ولكن م اخذ منه اعظم شيء التوحيد الايمان أ م ا أ ن ت من خطوع منك ان ي أ خ ذ هذا وراضي منك الصبي القريب ولذلك لا تقول النصراني اصدق من هدوء الايام لانها كلمه فوق ولست بها كافر ولكنها ك ل م ب فوق لان ا ل م س ل هو ا ل م س ل و إ ن كتب وغش وتهجد هو ا ل م س ل لاله انها يقول لا إ ل ه الا الله كذب ا يقول و ي ك ت و ت ه ي ك ت و ت ه و ل ل ه بهذا ع ذ ا ب يوم القيامه ان ا ل ش ي ك ا ن ياه ان ي ع ب ط في ب د ا ي ه و خ ا منكم ما لون هذا التفكير الذي تقعون فيها فانك على وسأل تكون اعتذر من موقفك ومن اسباب الاعتذار أ ن ه م لدي طارق وقعوا ا و هذا الحدث نزل عليهم كتصارعهم لا يكون ما لا يفعلون اعتذر الناس يقول في بيوتهم ليس هم اهل النبي طلب الله علما يهدونه وداء او ي ض أكبر من ذلك من يستطيع أ ن يدرك ما ل ب يعمل قبره ويخطف على دماغه من يستطيع ان يجرد النبي طلب الله من دياره ويضيء له على سرير قدس من يستطيع من يلله من يقوى من يستطيع ان يفعل ذلك موقف عجيب جدا جريء خرج ر ك ا ئ ه م ومحور رميانهم و ل ك ن ا ل كرمتها ا ف د ه و ل س ت ا ل أ ب ق ا ر ايها الاخوه منكما نير ومنهما نير كان منهم النمير ص ا ف ا ن و ا ل ح د ي ف ه بعثت منكم يا من سافركم بيننا وبينهم انتم رقاب التاق ورقاب التيار ورقاب المال و ا س ل ح والحلقه و أ ن ت م ا ل ن ا أ و ي ك م و ن ص ر ك م و أ ن ت م عافيه كبره صلى الله عليه وسلم اي كف اخباره معهد هم هو الذي قال فيه يوم حنين يا معصي الاخطار ايوصيكم ان يذهب الرجل ل ل ش ا ة ع والبعير وتعظم انتم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكروا جهلوا لما وقفهم الغنائم ع ن س ف ر ا ء ا ل م ه ا ج ر ي ن جهلوا وهم ا ل ي ن في نفس و ل م ك ا ن و ن اعظم للشقاء ل ل ج ن ا ل جهل الغنائم ووقفهم رجال ج ا م ا جاء دمار رجال ماذا جاء اراهم اقصدك اعطاهما ان زار ف س ه ف الغفر في ن ف س س ي ا س ه م ا اما ان لم نبصر واما اختصف به الى اين الرجال جاءت الغنم والعطاء ولم قال يا م ع ُ و ا ا ل ْ ا َ ص َ ا ر ِ إ ِ ن ْ شئتم ُِ قسم َ لكم منها ولنهاجر معكم يشاركونكم بالديار و ا ل غ ر ف ُ وان شئتم ا ع ط ي ت ه ُ المهاجرون وتركوا من ح ق و َ ك م وغرفكم َ ب ن و ز ك م يستقم لكم ق َ ل و ا يا رسول الله ل اعطهم اياها ولا يستقل عنا ه بل يستر م ع ن الغرف والملائكه مثلا ي ع ط ه م اياها ولا يستقل عنا ابدا تطويرهم ا ل <تصفيقا> ن وسيطه رجال يعرفون معنى الوجود هذا العرب العرب غير اسلامك ا لا ق ي م ث ل ب بغض ا ل ه و ي و امر ن ا ل ه و ي ة ما هي ا ل ه و ي ة ما هي ا ل ه و ي ة ا ل ي يتم عليها ا ل ن ا هويه ع ز ي ز ة ن ص ا ل ق اليهود ونخالق المسلمين ننتقل ع ل ى قبر اليهود و ن ت خ ع ل ى ق المسلمين اهذه هي ا ل ه و ي ة اهذه هي ا ل غ ض ب ي ة ماذا تقولون ل ج ي ب ك م غدا ع ن د م ا س ت ق و ن وراء القبر بل اننا غيرنا ا ح ر ا ن ا ا ح ت ك ر م ا ل التوراه و ا ل ن ج ي ل ولما ا ح ت ك ل الى ل ق ر ا ن ذلك تتقوم ملائكه ذلك تتقوم م ل ا ئ ك شيء عجيب ا ر ع هذا القرى واتخذ في ص ح ي ح ل من فائده واخرج الى الصدور وانا و س و ل وهو ف الطريق وكان ب ع د ا فاقم هذه الاثاره ا س ر من هذه البرق كان قلبه ابيض واقضى من هذه البرق رجلتي لا يستطيع شيئا لا يلو على هذه ا ل م ر ا ومن عهد الله تعالى ل ه ه ذ ا ل أ م ه اذا ظهر المعصف القوي جاءت بالقوة ج بقوه النصرعي يوم صار هما لما ن ى ا الذي تطلب م ا يتحمل القوم فحملها بوظفته ورقق الامه لهما و رفرف قدم العمر وبرز في الارض ولم ينطق اغلبهم وقف يحسب ما شئت من اهلهم وهو الاسد الضعيف اعتب دار هذه الامه لا يصيح ابدا ما فيها الصالحون ان تكون الرفع على ما تضيح إ ن س ل د ه ا ي عطفاك وان عرفت ا ك شد هذا اما تعرف المعروف بينها لا تنكره لا بد ان يقوم فيها ولا بد ان يحفظها الله تعالى مما حقق فيه الله فقال له م ر يا ن م ع ا ر ق اثري ل بهذه الملك اثري به ويذكر وراء ان الخوف تدينه فلو لم تذهبوا كان اخضرا ر ع و ل ي بالمساعده وعلمك لا تستطيع اني ولك النظم القبال فعولي بالمساعده الذي ذكره الله تعالى فيهم ر جيب لكي يحبون انك تظهروا ا ل ل ه يحبهم الخطا لي رجل القبال كانت تصراد أصابهم على رفقهم ولكن هذا ر و مسير ا سيدي ويعرفه ن ن ر ا ل د السفينه ا فلما ويعرفه م السفينه ا ويعرفه السفينه ومنكم امين فقال ر عمر فتكتبت الرطبه في نفسي ادين فيها الكلام لانها حاسبت طبيعه الكلام فقال تكتبت فيها ايمان الكلام هو ا ل ذ ج ي س الذي لم يقولها معه ولكنه د ر ب ت ه ا في نفسي حتى اذا قامت يقول لها يتكاملت الإيمان الكلام قال ا ل ن ا لقاك وقال ايها الناس أ ن ت م الانصار الذين ا ص د ت م النبي ص م ى على الله عليه وسلم ا ل غ و ا ت و ه وقال اسم الاسلام و ق ع ل ت م كذا وكذا وكذا وانتم الذين قال ا ب ا لقاك لو ا ن ص ر ف ن ا س في شعر والانصار في شعر لاخترت شعر الانصار ولئن قال لديكم صلى الله عليه وسلم لولا الهجره كنتم لاخذ الانصار صلى تصاحبهم ولكن هذا الامر ليس فيكم كما قال صلى الله عليه وسلم ما ر نازعهم فيه احد الا شرطه الله في النار ان هذا الامر في القريش مما لقي من الاثنان واني احترط لكم راى الليل ليس في المسلمين أ ق ص ل منهما و هو من ا ل س ق ط ا و أ ب و عبيده العاقلين بن الشقاء فاختاروا ا ق ر ه م ا اليكم فانظر رجل قبل ق ت ل نفسه وهو أ ق ص ر المسلمين على ا ل ا ط ق ا ء افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه واله و سلم يقول أ ن ا قائده الذي كنت معه ثالثا في ا ل غ ا ن الذي ورث ذلك هو ذلك لذلك ان الذي كذا وكذا وكذا كما يفعل احدنا لو اعطى قيمته بن لحن او عقب شريهات لو ضاع لله شيئا لو ارتلف اليه ابتلاء يسالن على الله تعالى بما دفع بما انفق ولذلك حدثا على العمل ولم نجده اي سنه وقبل ان يكون نظرات وشقه ساسق الرب ق ا ر ن ا ا ل فقالت لك ان ما تكون قد و ل قلت يا يوهام ان الله لا يرضى لكم الى هذا ولا يرضى المسلمون الى هذا ان يذهب الى هذا كما سياتي هو وكذا لا يعرف هو وبايده وقال ا ل م ه ا ج د و ن وما صارت لا يعرفه سيعه الخاصه لذلك الاماره عباد الله لذا به بيعتين ب ي ع ة ا ل خ ا ص ة و ب ي ع ة العامه اي أ ن رؤوس الناس يبايعون الاقوام ن مجلس الشعب مثلا ولكن لا تصير ب ي ع ة ولا تصف ر ل ن ا س ولا يجوز بها امامه الا بعد ب ي ع ة العامه ف إ ن ا ل خ ا ق يرسخون للناس ل ا ئ ن ه رؤوس يرسخون اقوام و أ ق و ا م ثم يطرحونه ل ل ع ا م ة كيف ي ط ر ق الان الرئيس العامه وكيف ي ط ر ق الامل ا ل ع ا م ي ر ف ب الناس ق ط ب ه ا ل ك ل ا ف ه هل دين ا ل ا ق خطبه ا ل ك ل ا ف ه هل دين ا ذهبت خطبه ا ل ك ل ا ف ه واين ذهبت ب ي ع ة ا ل ع ا م حتى يسخرنا ب ج ن م ع ه م بايعوه ب ي ع ة الصاخبه ثم اخذهم الى م ج المسجد وامرهم ََ ب ِ ت ك س ي ِ النبي َِّ صلى ََّ الله َُّ عليه ََ واله َ وسلم َْ وتكسيره ِ بعد ان انتهت الفتنه حكم اول القضيه اما الحكم النهائي على تكسير النبي ص ل َ الله عليه واله وسلم بعد ان يقربوا من شهاده وهذا ليس راوا ذاهب الخلقه الاخرى من شرط عملا و َ ه َ ا ا ل َ ا ئ ح الحمد لله رب العالمين